صحيح السلبة صحيح السلبة بس الشرف مهيوب سلبوها الهدم بس بقت عفتها شيالتها خدر ضم كل نساء الكون والعفة الوذب طرف شيالتها في أرض الطفوف مخدر الحوراء عينت تنظر لها بخزرة فرتها نظرة زينة بالخيمة تشقها الظال تركتها دعت وحلوق شقتها قصدة كربل قصدة كربل الكافلها شف عباس درب الشام عيلة بشفة كفلتها شفوفة قطعت عباس مية شهود خلصت معركتهم نوى وشيلتها اختفت ذيك الشفوف وما كثر على القاع لكن عينهم عن نهر شافت ربك ربك نفخ بيه اللحق من الحوراء شف الدرع شف خطو سترتها ورد نوي الروس من الشام نعم زينا بمرد شفوف سمتها في مجلس يزيدة حاصر القرآن آي الذوي القرب الناس خذته وبما أنزينب من القرب واجب صار ما تسكت لمن ترجع به خطبت في سياسه واجتماع ودين لذلك رجت الأكوان خطبته سلبة وراسخوها اهتزتان وياك بس عقوله مية بخطبة سلبة من شافة يزيد تعدى على السجاد وقفت وقفت العباس وقفته مثل شلون صاحب كربل بيا صوت تخيل الحوراء صيحت بما أنزين بتحدث طغاة الشام وحفظه ابن اخوها الحفظ عزته شهرتي يعني السر اعظم في شجاعه وسيف طق زينب والامام حسين قال ولو بالشام لو بالشام نفرض قتله السجاد تشاظى الامام المهدي ساعته وبما زينب تحدت طغاة الشام وحفظه ابن اخوها الحفظ عزتها يعني السر الأعظم في وجود الكون زينب والإمام يقر حقيقته زينب والإمام يقر حقيقته الشاعر أحمد عبداليم الناصر, الناصر الهندس الصوتية, الصوتية محمد محمد الحسيناوي